إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أَجْرٍ إن أجري إلا على رب العالمين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 لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في ثم دم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 أسألكم عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين أو فلكا ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ